والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما, بما كانوا بآياتنا يظلمون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 فَدَلَّاهُما بِغُرور فَلَمَّا ت Aَقَ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَقَُّكُمَا إَِّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُون مُبين قَالَ رَبَّّنَا ظَلَمنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِدناَا وَتَرحَمنَا وَإَِّمْ تَغْفِد لناَا وَتَرْرحَمنَا لَنَكًُاَّ مِنَ الْخاسِرين وَلَْ بِعطُ بَعضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُ وَلَكُمْ فِي الأبضِ مُسْتَقَُْ وَمَتَعُ إلَى حِين قَالَ فِيهَا تَحْيَونَ وَفِيهَا تَبوتُونَ وَمِنْهَا تُخْْرَجُون يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيات اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّاطِئَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَلَ دَخُلُ فِي أُمَ مِنْ قَدَ خَالَتْ مِنْ قَبللِكُم مِن الجِّ وَالْإِنسِ ف النَّابُ كلُ ماَا دَخَلَت أَُّةُلَنَتْ مُختْهاَا حتى إِذ الددََكُ فيِيهاَا جًَا قَالَت. قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ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 أولئك أصحاب الجنة وهم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها وَنُودُوا أَن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 فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ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 وَنادَو أأَصْحابَ الْ الجََّةِ أَنْ َلَامٌ عَلَْكُمْ. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَائِهِمْ قَالُوا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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَتْكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَضَرَمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما ننسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا باياتنا يجحدون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 وَهُوَّ الذي يُْرسِلُ الرِياحَ بُشْعًا بَيْنَا يَدَي رَرحْمَةِ حتىَ إِذَا أَقلََّت سَحابًا فِقالَالَ سُقُنَا سُقُنَاهُ لِبَلَد مَيتٍ فَأَن زَلناابِهِمَا فَأَن زَلْناَاابِهِمَ فَأَخْرَجناَا بِهِ مِنْ كُلِّفتَمَات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 يذِرَكُمْ وَلتََّقُوا وَلاعَكُمْ تُرحَمون فَكَذَّبُهُ فَأَن جيذاهُ الذيينَ معهُ فِي فُنكِ وَأَغْرَقُنا وَغَْقن الذيينَ كَذذَّبُ بآياتنَا إِهُ كانَوا قَوْم عميل وَإِلى عادٍ أَخَاهُم قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإنا, وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ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 اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ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 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثبين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها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 على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لقاسرون فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا إِذَا قُلْنَا اهْبِطُوا فِيهَا فَأَخَذَهَا بِذُنُوبِهَا إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ۚ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَا ۚ التعفَ وَقالَاوا قَدْمَ السَّآبَ أَنَ الّر الرَّ وَسَّووَُّ فَأَقَذْناَاهُ فَأَقَذْنَاهُ بَغْتَتَوَهُم لا يشَعرُون وَلَوْ أنَّ أَْلَ الْقُر آمَن وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِم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 ََّ شاء وَصَبَنَاهُم بِذنُ بِِم وَنَطبَعوا على قُلوا بِهِم فَهُم لا ييسمَعون تِلكَ القُرانَقُ الصعَلَْكَ منِنْ أَ بَائهَا وَلَقَدِ جاءتهُ رُسُلُهُم بِالبَيينَاتِ فَم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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ مِنْ قَوْمِ فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم مِنْ أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين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 وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ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 وَلا فِدْونوا آممَتُم بِهِ قَلَ أنن آذَنَ لكُمْ إ هذا لَ مَكرُم مكَرتُمُوه فيِي المدينينَةِ للتُخْرِج مِنْهَا أَهلَهَا فَسَفَثَعلون لَقَططِعَ أيدَكُم وَأَوْجُلَكُم مِن خِلَافٍ ثمُ لَ أصَلبًاكُمْ أَجعين.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 وَل إِمَا قائِرُهُمْ عدَ اللهَِّ وَلََِّ أَكسَرَهُم لا يَعلممُون وَقالوا مَهْمَا تَأتِناَابِهِ مِنْ آيَ للتَسْحَرَناَ بِهَا فَمَا فمَا نَحْنُ لكك بِمُؤمنِنين أَرسَلن عَلَيْهِ مُطُوفَانَ وَالجَرَادَ وَالقَُّ لَ وَضَّفَادِعَ وََّمَ آياتةُِّ فَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكبرَروا فَسْتَكبرَرُ وَوكَانوا قَوْمَم مجرَمِين وَلََّا وَقَاعَلَيْهِ مُرِّجِزُ قالَاوا ياَا مُ سَدْع لناَا رَبكَ بِمَا هِدَ عِندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر هم بالغوه إذا, إذا هم ينكثون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 وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء بوسى لميقاتنا وكلمه ربه قال قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن, وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بِهَا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنْ, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم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 قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 يَأمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَن المُنكَرِ وَيحِلُّ لَمُ الطَّيباتِ وَيُحَدِّمْ وَيحَدّم عَلَيْهِمُ الْخَذَاءئثَ وَيَضَعوا عَنْهُم إِصْرَهُم وَْأَغْل لَّ كَانَت عَلَيْهِمْ فََّذ نَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّمهُ وَنَصَرُوه وَاتَّبَع النُورََّ أُنزِ لَ مَاهُولائِك أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لَهُ ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويوميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمماً وَوْ حَينَا إ مسَ إِ ْتَسْقَهُ قَووه أَنِ الظلِ بِعصَكَ الْحَجَب فَن بَجَسَتْ مِنْهُ ثنَتَ عشرَةَ عينقددْعَِمَ كلُلّغُناَا سَِّ الششررَبَهُ وَضَلَّنا عَلَيهِمُ الْ الغَمامَ وَأَن زَلنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسلى كُلُ مِنْ طبَاتِ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا, وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قِيلَ لهم فأرسلنا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 وَإِذْ نَقَلَ الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَآتِيَنَا ما بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَدُوا مَعَلاَءَ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا بِكَ أُنَامًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفَ لِكناَا بِماَا ف المُبطِلون وَوكذَلِكَ نُ فَصلّل الْآياتِ وَلا عَهُم يغْجعون وَتْلُ عليهْهِم نَبََّ آطِنهُ آياتن فَن سَلَخَ مِنْهَا فَأتْب الشَّيقانانُ فَكَانَ مننَ الغوين وَلوو شِقْناَا لَ رفَعْنهُ بِهَا وَلاَِّهُ أأَخلدَ إلى الأغْض والاتبعهَوَا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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يشْركُونَ ماَا لا يَخْلُقُ شيءَيْئ وَهُم يُخْلَقُون وَلَا يَستتطيعونَ لَهُم نَصر وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرون وَإِنْ تَدَعهُم إلىلَهدَا لا يَتَّبِوكُمْ سَواء عَلَْكُمْ أَدَوتُهُ أَمْ أَنتُمْ صامِتُون.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 وَلَدَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِدُّوا فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 وَذْكُ الرَبكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ وَخِفَتَو وَدُونَ الْجَهِْ مِنَ القَوْلِ بِالغُودُو وَالْآصْوالِ وَلَا وَلَا تَكُم مِنَ الْ الغافِلين إَِّينَ عِ دَ رَبِّكَ لَا يَسْتَك بِعونَ عَنْ عبادَتِه ويسبحونه وله يسجدون